وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَانُ أَغْثَرُوا لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا بَلُوْا أَنْ نَكْوَى بِشَيْءٍ أمران وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيب كل إلا لله وإلَّا إلَهِهِمْ وَجِعودُهُمْ وَهَذَاكَ عَلَيْهِمْ خَلَقَتْ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَهُلَاء المهتدون إن الصفاء الموت من شعار الله فمن حج البيت أو اعتمر ألا أجمع عليه أن يطوث بهما ومن تطويره يواص إنه فالشافر العليم إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مَا أَنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلْمُشْفِينِ الْكِتَابِ الْعَلَيمِ وَأَصْلَحُوا وَبَيِّنُوا فَهُمْ الْأَنْفُسَ أَتُضَاعَىٰهُمْ وَأَنَّكَ وَابْرَاهِمَ إِنَّ الَّذِينَ تَحَوَّلُوا مَاتُوا وَهُمْ كُفَّرُوا أَلَّا إِكَاءَكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ سيد ادمي فاضي الى فيها لا يحتفظ بها الغذا يا لمن ظليم وشيلكم في